يرثني ويرث من ال يعقوب وَاجْعَلْهُ ربي رَضِيًّا يا زكريا إِنَّا نبشرك بغلام اسمه يحيى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 يا يحيى خذ الكتاب بقوته واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاتا وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة مننا ورحمة منا وكان أمر مقضيا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 قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فانما ترين من البشر احدا فقولي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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتون نام لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يَوْمَ يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرته وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا مِنْ كان تقيا تلك الجنة التي نورث من, عبادنا من كان تقيا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 ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ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 121 عَلَيْهِمْ تتلى عليهم آياتنا بينات قَالَ بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا 122-وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا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 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلهَاتٍ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّاً كَلَامٌ سَيَقْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّاً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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين اُثِيرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا